تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب يمكن مجاوزة عدة عربات في نفس الوقت بشرط أن تكون الرؤية واضحة وأن يكون الفضاء من الأمام كافيا ليس هو الحال هنا أترقب قبل شروع في المجاوزة